وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أيش يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله لازلنا مع السنة على صاحب السنة افضل الصلاة وازكى السلام كثير من الناس الان يرد السنة بدعوى انها لا حجية لها او بدعوى انها تشتمل على الضعيف والموضوع وانه يكفي ان نعود فقط الى القرآن ووالله لو عادوا الى القرآن لوجدوا أن القرآن الكريم يلزمهم بالعودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد بينت في الحلقة الماضية أنه لا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يفهم ما أجمله القرآن إلا بالعودة إلى سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تدبروا مع القرآن فالقرآن يقول الحق جل وعلا فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بل يبين القرآن الكريم ويلخص المسألة في كلمات قليلة يبين أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة للرب العلي جل وعلا وأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية للرب الكريم جل وعلا نعم قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله بل ويبين الحق سبحانه وتعالى أن كل ما يبلغه رسول الله عن ربه إنما هو وحي معصوم قال جل جلاله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ويقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول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 قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله أي فردوه إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته الشريفة المباركة والرجوع إلى سنته بعد موته والرجوع إلى سنته بعد موته وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة والحكمة هي السنة اقرأ معي قول الله جل وعلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمه ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يعني القرآن والحكمة يعني السنة فالعطف كما تعلمون يقتضي المغايره واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي من القرآن والحكمة أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة النبوية على ذلك أيضا كثيرة ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله وغيره قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثل فاضربوا له مثل فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان قالوا مثله كمثل رجل بنا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 صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس وما أكثر الأحاديث إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي ومعصية النبي معصية للرب العلي ورسول الله معصوم في كل ما يبلغه عن الله تبارك وتعالى في كل ما يتعلق بأمر الشرع والدين رسول الله فيه معصوم كما بينت في قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى فلا نبغي على الإطلاق أن نود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقول بالعقول أو بدعوى أن فيها الضعيف والموضوع فلقد قيض الله للسنة العلماء الأفذاذ والجهابذة والصيارفة النقاد ممن ميز بين صحيحها وضعيفها وموضوعها فالسنة الآن جلية بفضل الله لكن لا ينبغي أن نجعل من عقولنا حاكما على الأحاديث فهذا الحديث يقبله عقلي فهو صحيح عندي وهذا الحديث لا يقبله عقلك فهو لا يصح عندك وإلا لأصبحت سنة النبي العوبة بين عقول البشر فما يرده عقلك قد يقبله عقلي وما يقبله عقلي قد يرده عقلك ولله ضر بن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة واصيلا نور النبوه مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من ام هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمد فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالب درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا أعقل أهل الأرض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لن يستطع النبي بعقله الأزهر الأنور الأصفى أن يتعرف على حقائق الإيمان أبدا إلا بعد أن أوحى إليه ربه جل وعلا تدبروا معي هذا قال سبحانه لحبيبنا ونبينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله أكبر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 بل وانا اقول كما ذكرت في حلقتي القرآن الكريم وقلت لا زال عطاء القرآن متجددا حتى في عصر الذرة والعلم اقول بملء فمي والله لا زال عطاء السنة النبوية الصحيحة المطهرة متجددا في عصر الذرة والعلم والفضائيات والانترنت واتوبس الفضاء تسكافري نعم سأضرب أنثلة سريعة جدا لأبين لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأن سنته لا يمكن على الإطلاق للأمة أن تستغني عنها لأنه محال أن تستوعب الأمة كلام الله إلا من خلال سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد بعض الناس السنة بدعوى أن فيها الموضوع المضوع وبدعوة أنها قد تصطدم أحيانا مع العلم الحديث ونظرياته أو مع العقل فاستدلوا على ذلك مثلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن أو إحدهن بالطراب وفي لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب فخرج علينا من ينكر هذا وقل ما هذا الكلام الذي ترددونه أيها المتخلفون والمتأخرون في عصر العلم والذرة تذكرون مثل هذا لا تتحدثوا بهذا وإلا لضحك علينا العالم كله حتى خرج علينا عالم إنجليزي يدعى ألس لبحث علمي دقيق اكتشف بالتجربة العلمية أن الكلب حين يفرز لعابه في إناء ماء، يفرز مع لعابه مجموعة من الطفيليات تسبب أكثر من خمسين مرضاً، أكثر من خمسين مرض ذكرها هذا العالم وغيره. ثم قال: استخدمنا جميع وسائل المنظفات الحديثة التي وصل إليه العلم الحديث للقضاء على هذه الميكروبات والطفيليات التي يفرزها الكلب مع لعابه، فوجدنا بعد كل هذا أنه لا زال لها لا زال أثرها باقيا في الإناء. قال فقلنا نجرب ما قال محمد بن عبد الله ونظفنا وغسلنا هذا الإناء الإناء مرة بالتراب ثم أجرينا التجربة. يقول العجيب أننا لم نجد في هذا الإناء بعد أن نظفناه بالتراب لم نجد فيه أثرا لمكروب واحد. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك ويخرج علينا عالم آخر المني ببحث علمي رائع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رأى البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله تدبر فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرحه فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقامت قيامة بعض الناس وقالوا ما هذا؟ وكيف ترددون هذا في عصر العلم؟ حتى خرج علينا عالم الماني يدعى دريسلد من جامعة هال بألمانيا ببحث علمي جميل اكتشف فيه بالتجربة العلمية المجردة أن الذبابه إذا سقطت في سائل سقطت بإحدى جناحيها أو بأحد جناحيها فتفرز نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب أنواع كثيرة من الحميات كالتيفويد والدسنتريا إلى غير ذلك قال واكتشفنا أن الزبابة في الوقت ذاته تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة البطن نوعا من أنواع الفطريات التي تشكل مضادا حيوي واسعا للقضاء على هذه الجراثيم، سماها هذا العالم أميوزا موسكي. قال والعجيب أننا اكتشفنا أن جراما واحدا من هذا الفطر كفيل بحماية ألف لتر من اللبن من الجراثيم. قال والأعجب أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل. كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهيهات هيهات أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق فهو الذي قال له ربه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فهيا أيها الإخوة والأخوات ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء هيا لسنة رسول رب الأرض والسماء فما أحوجنا ورب الكعبة إلى السنة وإلى صاحب السنة أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا إنه ولي ذلك مولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة